يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عساء عسى ربكم, عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا الله النبي ويدخلكم جسات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ نُورًا وَاغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ ربنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين فاتقين وبلغ عليهم وما آواهم جهنم ومن واهم جهنما وبئس المصير وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا راتان وحين وراة لوط ضرب الله مثلا للذين تَذَرُ غَةَنهُ حِ وَ غتَلُ كَتَ تَخعَدَنِ مِن عبابَِا قَالِ حَْين فَخَانتَهُ مَا فَلَم يُغّّ كانت تَأَعَدَْنِ مِن عذاابِقالالِ حَين فَطانتَهُ مَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلُ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَهَدِنِي قُل رَبَّنَا لِيعِنْدَكَ فِي الْجَنَّةِ وَأَدْخِلْنِي وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنارمدتع راَّ أحصن أرجها فَنفَقن وَنارمدتع راَّ أحصَت أرجها فنفَقن فَنفَقنا في بكماتِ رّه وَوكت به وَوك م القانكين أ شخصناات ب م إ وخط دق بكلمات رب به ووكت به ووكت